وَإِذَا سَمِعُوا مَا انزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُلَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الْذَنْعِ تَفِيضُ مِنَ الْذَنْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصادحين فأتابهم الله بما قالوا جماة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا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 آخذكم الله باللغ في أيمانكم، وداك يأخذكم بما عقدتم الأيمان، فكثارت إقطاع عشرة مساكين من أوسطمات تطعمون أهليهم، من أوسطمات تطعمون أهليهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة.